الله <تصفيق> للأرواح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضها سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم وجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قلب مشتاق أسأل الله عز وجل أن يحرمنا هذا اللقاء ولا بركة هذا اللقاء وأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه ربي عز وجل وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا برحمة الله عز وجل وأشكر لكم أيها الإخوة شكرا خالصا هذا البر وهذه المودة التي بلغتني بفيض لا أستطيع أن أصفه لكم لقد كانت أمامنا موضوعات كبيرة وشاء الله عز وجل أن يعترض سبيلنا هذا العارض فلا نلتقي في اللقاءات الماضية السابقة وشاء الله عز وجل أن يغمرني الله سبحانه وتعالى بعاطفة ذافقة صادقة من إخواني جزاه الله خيرا والله لا أستطيع أن أعبر عن هذه الكلمات التي أو عن تأثري بهذه الكلمات الضخمة التي تصل الإنسان والله عز وجل يشهد إن العبد لا يبلغها ولكنها كلمات تعبر عن عاطفة وعن مودة وعن رابطه وهذا من أرجى ما يرتجيه المرء بين يدي ربه يوم الدين أنه على صلة صفية نقية طاهرة بإخوانه لا يشوبها شائبة أحمد الله على ذلك وأحمد الله عز وجل حمدا كثيرا أنه ربط بين القلوب بهذه الرابطة وأشكر لكم يا إخواني هذه الكلمات التي لا أستطيع مهما قلت لكم أن أصف لكم كيف زلزلتني وكيف أني لا أوفيها حقها وإذا كنت أقول هذا الكلام فإنما أقوله قول من تأثر بهذه الكلمات في لحظات ما كان يدري ما الله عز وجل فاعل فيها فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والحمد لله رب العالمين كما أنني لا أستطيع أن أغفل شكرا وافرا وافرا وافرا لأصحاب المقام والجلال من الدعاة والعلماء جزاهم الله خيرا الذين مهما قلت لا أوفيهم حقوقهم أنظرت فيهم صفو الإخاء لا أستطيع أن أنسى هذا البر ولا هذا الفضل ولا هذا الخلق النبيل جزاه الله عني خيرا وأنا الحقيقة يعني ربما لا أريد أن, أن, أن أذكر وإن كانت الأسماء جليلة يعني أريد أن أذكر كل واحد منهم باسمه وأنتم تعرفونهم جميعا ولم ولا ولا وليس هناك واحد مستثنى منهم جزاهم الله خيرا أصحاب الفضل والإكرام وأذكر يعني للعارض الذي عرض لهما في هذه الأيام أذكر كثيرا كثيرا كثيرا فضيلة الأستاذ الشيخ سالم أبو الفتوح جزاه الله خيرا وقد علمت الآن توا أنه أيضا يعني في حالة إن شاء الله من العافية ومن أن يرد الله عافيته ولكن أبلغني الإخوة أنه يعني لم يأتي منذ أسبوعين فأسأل الله عز وجل أن يتم عليه نعمة العافية يا رب العالمين أن يجزيه عني خير الجزاء فقد كان نعمة الشقيق الصادق نعمة البر نعمة يعني جزاه الله عني خيرا كما أنني لا أستطيع أن أنسى أخي الكريم الذي فوجئت أيضا في فجر هذا اليوم بمعلومة أن ابنته الصغيرة خمس سنوات أصيبت في حادثة سيارة فضيلة الشيخ محمود المصري وأسأل الله عز وجل أن يلطف بابنته وأن يلطف به وأن يتم عليه نعمته وفضله ولقد كان من الأبرار البررة الذين يعني الحقيقة يعني جزاهم الله خيرا على ما ما يعني شملوني به من عاطفة صادقة ولا أنسى فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ أحمد الجهيني وفضيلة الشيخ الدكتور صلاح سلطان وفضيلة الأستاذ سعيد توفيق وأذكروا إخواني الكرام فضيلة الشيخ محمد الصغير وصاحب الفضل الكبير فضيلة الشيخ أحمد هليل ويعني لا الحقيقة لو قلت لكم كيف ترون بر هؤلاء وكيف هي أخلاقهم التي تصدق الأقوال لتروا ما عليه هؤلاء فجزاهم الله خيرا وأتم الله عليهم نعمته وفضله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ولقد كان لنا أيها الإخوة في يوم الثلاثاء الماضي حديث مهم الحقيقة بعد هذه الفترة القدرية التي انقطعنا فيها كان حديثا مهما وإن شاء الله عز وجل استكمله في لقائنا غدا لقاء يعني وصيتي للمسلمين بالإسلام أن لا يهجروه وأن لا ينحوه وأن يعتبروه منحا ولا مستبعدا وأن يأخذوا فيه بخلق الجد إن شاء الله نستكبل هذا غدا ولكن الليلة أيها الإخوة ولقد شاء قدر الله عز وجل أن ينقطع اللقاء في يعني عبر وقت كان وقتا مهما الحقيقة يعني شاءت إرادة الله عز وجل أن ينقطع الكلام عند كلام كان مهما لذلك أريد اليوم أن أحاول أن أستدرك بأن أذكر ولو سريعا بعض الموضوعات الهامة الخطيرة المؤثرة ومنها يعني تنبيه المسلمين إلى مؤامرة ضخمة سبق أن نبهنا إليها ولكنها الآن تطبق ولكني قبل أن أدخل في هذا أريد أن أذكر لكم أيها الأحبة ما تعلمون أن كل إخواني الكرام وأساتذة الأجلاء يتناولونه الآن عبر لقاءاتهم معكم وهو أننا في شهر شعبان الذي يسلم الأيام إلى رمضان والمسألة هذه في منتهى الخطورة في منتهى الخطورة شهر شعبان هو أخطر شهور العام على الإطلاق وليس الشهر الخطر هو شهر, رمضان هو شهر رمضان وإنما الشهر الخطير فعلا هو شهر شعبان لأنه الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة كتب أعمال السنة إلى الله عز وجل ولذلك فإن الليلة التي ستأتي بعد اقل من 48 ساعة بعد ليلتين بعد يومين هي يوم الاربعاء مساء بمجرد ان يؤذن لصلاة المغرب يوم الاربع مغرب الاربعاء بعد غد حتى الفجر ليلة خطيرة الاثر في ديننا اسمها ليلة النصف من شعبان هذه الليلة ليلة يعرفها اهل التقى أهل العلم وأهل الصلاة وقبل أن أتحدث فيها أعرف أن بعض الناس من الصادقين الصالحين يا رب العالمين وقع في خوف أن هذه الليلة ليلة فيها بدع يريد أن يتجنبها هو هذه الليلة الصحيح فيها أنها ليلة عظيمة الفضل إلى درجة لا تتصورونها خطيرة الاثر الى درجة لا نحيط بمداها ولكن البدعية جاءت في امر مختلف تماما يعني دورها ومكانتها ومنزلتها وشأنها وخطرها امر مستقر صحيح لا شبهة فيه اطلاق نقطة خلص الكلام انما البدعية جاءت من أن بعض الناس ألف لها دعاء لم ترد به سنة صحيحة ولا قرآن طبعا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فهذا الدعاء قال فيه العلماء إنه دعاء لم يثبت ولم يرد وخصوصا أن فيه عبارات خطيرة يعني فيه عبارات حقيقة في منتهى الخطورة مثل مثلا اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامح ما كتبت عندك في أم الكتاب وأثبتني من السعداء شيء من هذا وينسبونه وهو ليس صحيح النسب ولا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من صحابته يعني لا هو مرفوع إلى النبي ولا هو موقوف على أحد من صحابته وإنما هو لم يرد مطلقا هذا الكلام هو فقط البدع كذلك لم يرد اطلاقا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هذه الليلة لها عبادة مخصوصة لها لم يحدث هذا خلاص انما نصلي فيها قيام الليل الذي هو سنة في كل ليلة فضل هذه ليست عبادة مخصوصة بها انما بعض الذين ألفوا اللفوا ولذلك التبس الأمر على المسلمين اللفوا صلاة سموها صلاة الرغائب أنا مش هشرحها لكم لأنها مش صحيحة ومش مطلوب حد يعرفها ولا حد يصليها إنما اسمها كده صلاة الرغائب وهي التي تمحى وهي التي تختم بهذا الدعاء الذي ذكرته لكم اللهم إن كنت كتبتني عندك كذا فامحوه واكتبني كذا صلات الرغائب هذه وردت عن هذه الليلة وهي وهو ليس نصا صحيحا صحيح الاسنادي ولا الى النبي عليه الصلاه وليس يعتمد عليه ولذلك هذا هذين الامرين اللي هو الدعاء اللي الكفوه وابتدعوه وانتحلوه والصلاه التي الفوها وابتدعوها وانتحلوها هما الاثنين دول الخارجين عن الصحية انما لا يأتي واحد ويظن إذن أن ليلة النصف من شعبان ده هذه ليلة بعض المفسرين رآها هي المقصودة بقول الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم عن هذه ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم والمظنون أنها الليلة التي ترفع فيها صحائف العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى ويقضى فيها يعني هذه ليلة الحكم الذي يصدره رب العالمين سنويا في صحائف العباد أنتم تعرفون أن عرضة الأعمال تعرض بالليل وبالنهار يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويسألهم ربهم عز وجل اللي بيطلعوا بعد صلاة الصبح واللي بينزلوا واللي بيطلعوا بعد صلاة العصر ويسألهم ربهم وهو بهم أعلم كيف وجدتم عبادي كيف يفعلون وتعرض الأعمال عرضة كل أسبوع في يوم الاثنين في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل يوم اثنين وكذلك تعرض الأعمال تلك العرض السنوية التي تكون في شعبان وهي العرضة التي تؤدي إلى فشل الصحائف الصؤوط المدوي وكلنا يعرف ماذا في الأعمال وماذا في الصحائف من الذنوب صغائر وكبائر وما بين ذلك ويعرف ما في الأعمال من من انفلات من تفلت ولذلك فإن هذه العرضة التي تعرضه على الله عز وجل بلغت من رجفة النبي صلى الله عليه وسلم لها ومن خشوعه بسببها ومن إخباته ووجله أنه كان يصوم شهر شعبان كاملا إلا قليلا مما لا يكاد يلاحظ يعني بعضهم لم يلاحظ أنه أفطر ولا يوم ومنهم أمهات المؤمنين في بيته لماذا؟ لأنه يرى أنه وقت أعماله معروضة على ربه وانظر لو أنك تقدمت في يوم من الأيام تقدم قرار لفصلك من العمل واحد أخطى أخطى وعرضوا على رئيس مجلس الإدارة أو على المدير أنه هو يفصل من الشركة فقال لهم إن ذهو لهتوه واستدعى هذا الموظف واستدعى معه ألمها تولي بقى ملف خدمته ملف الخدمة وأصبح الموظف واقفا أمام المدير والمدير معه الأوراق اللي هي فيها ملف خدمة الموظف فينظر المدير هكذا وينظر إلى الموظف ويقلب ورقة وينظر والموظف في هذا لا يرى هل سيؤدي هذا النظر في الأوراق سيؤدي إلى فصله من العمل واستبعاده كلية وإخراج خارج نطاق العمل كلية أم سيؤدي إلى أن يعفى عنه فهو في في هذه اللحظة تراه أعظم ما يكون أدبا أمام المدير تراه أعظم ما يكون انضباطا في وقفته تراه أكثر ما يكون لياقة فهكذا هو خلق الإسلام الإسلام يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الأعمال تعرض في كل أسبوع كان يصوم يوم الاثنين والخميس بلا انقطاع وخلاص يوم تعرض فيه الأعمال فلا تصعدوا لا يصعد ملف خدمتي ولا صحيفة عملي وأنا مجترئ على تحقيق رغباتي من طعام وشراب ومن لقاء بزوجة ومن كذا وكذا وكذا وإنما وأنا منتبه منضبط مخبط خاشع مانع لنفسي مهذب مؤدب أطيل القيام بين يدي الله حياء وخجلا وحرجا وأطيل الصيام بين يدي الله حياء وخجلا وحرجا مما وقع مني من الذنوب ومن الخطايا وهذا خلق الإسلام يعني شوفوا لو سمحت هذه الكلمة ضعوا عليها بروازا إطارا يؤكدها هذا خلق الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي طوال الليل قياما حتى تورمت قدماه ثم استمر يصلي فتشققت كلمة تفطرت قدماه يعني تشققت قدماه من طول القيام يناوم بين رجل ورجل من فالسيدة عائشة لما قالت له يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وكأنه يقول إنه إذا كان الله قد من علي بأن تاب علي فإنني حرجا من الله وحياء وإخبات وخشوعا أصلي حتى لا أكون ممن اغتر بمثل هذه المكرمة العظيمة فقال خلاص بأكفاية ما كان كذلك أتذكر وفاة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب وهو من هو أتذكر هذه الواقعة دائما وكثيرا ما قلتها لإخواني وقلناها في أمسيات يعني أخذت منا كل مأخذ كنا نقول إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنتم تعرفون أنه مات مطعونا يعني جاء الغلام الذي طعنه بخنجر وطعنه في بطنه وكان حتى الطعام لا يستقر في جوفه وإنما والدم والنزيف و فلما جاءت سكرات الموت والاحتضار لعمر بن الخطاب كان نائما على الأرض ممددا لكن رأس عمر كانت في حجر ابنه حجر قاعد مربع وحطت حجر ابوه الفاروق عمر بن الخطاب على حجره وكان يمسحها بالماء يعني العرق وسكرات الموت وشدة الاحتضار فعمر بن الخطاب لما شعر بدنو الأجل قال له يا بني قم عني وضع رأسي على الأرض قوم وسيب دماغي تتحط على الأرض زي ما هي بدون وسادة بدون مخدة بدون أي شيء فقال له يا أبتي هذا ألين لها ده يعني أرفق بك فعمر بن الخطاب استجمع الباقي من قوته الباقي من طاقته هو يموت خلاص وقال له لا أم لك قلت لك قم عني وضع رأسي على الأرض ما عنديش وقت للمناقشة فقام ولده وترك عملاق الإسلام عمر بن الخطاب ممددا على الأرض رجلاه كرأسه كل جسده على الأرض وأنتم تعرفون أن عمر كان رجلا طويلا عريضا كبيرا الجسم فلما وجد عمر نفسه كذلك انظر عمر الذي كان فاروقا فرق الله به بين الحق والباطل ولو كان في أمتي محدثين لكان عمر لو كان فيها نبي بعد النبي لكان عمر لو كان فيها اول من يأخذ كتابه بيمينه عمر عمر عمر عمر, عمر لا ينظر إلى هذا كله وإنما لما وجد نفسه يعني خارجا من كل حول وقوة وطول وقدرة وعبارة عن جسد ممدد على الأرض على أكثر تقدير قال نعم نعم لعل الله ينظر إلى عمر في ذله بين يديه فيغفر له هذا تماما هذا تماما هو خلقنا مع شعبان عمر وجد نفسه مقبلا على الله وترفع معه أعماله وهو متوجه من الدنيا إلى الآخرة فأراد أن يكون ذليلا منكسرا بين يدي الله والنبي رأى صحائف أعماله تعرض على ربه في شهر شعبان فأراد أن يكون ذليلا منكسرا بدوام الصوم طوال شعبان وبكثرة القيام وبكثرة الطاعات ونحن أيها الإخوة إذا ما كانت ملفات خدمتنا معروضة على ربنا عز وجل في هذه الساعات فالآن الآن الآن الآن مباشرة إذا انتهى هذا اللقاء فقم وتوضع وتطهر واجلس إلى قبلتك وقم بين يدي ربك وصلي وادع الله عز وجل وغدا انفتش عن الأرحام المقطوعة عن الارحام المقطوعة وعن الخصومات المستعرة فلقد ورد عن ليلة النصف من شعبال اللي هي بعد غد ومن عجيب الامر ان الناس تعرفوا خطر هذه الليلة ومع ذلك ستمر الليلة ستمر على معظمنا لا حول ولا قوة الا بالله العليه العظيم اللهم إني أعوذ بك ياذا الجلال والإكرام من أن نكون من المحرومين يا رب العالمين هذه الليلة النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شأنها إن الله عز وجل ينظر إلى عباده في هذه الليلة وأنتم تعرفون ما قاله العلماء من أن نظر الله رحمة يعني نظر الله إلى عباده هي رحمة يقول فيغفر لهم يغفر لعدد منهم بلغ عدده عدد قبيل عدد شعر غنم قبيلة كانت كثيرة الأغنام جدا يعني مغفرة لملايين من البشر ولكنه لا يغفر فيها لسبعة أصناف من ضمنهم المشاحن المشاحن صاحب الخصومات يا أخي روح بوس إيد لظلمك وقل له تعالى نتصالح لانه لا يظلمك مرتين مرة في الدنيا ومرة بان يحرمك من ان تكون من اصحاب المغفرة في هذه الليلة ولا ينظر الله في هذه الليلة الى عاقل لوالديه عاقل لوالديه الاحنا لا نبر الاب والام لان الام بتفكر صح والاب خلق ومتزن ما احنا عارفين ان كل الناس الكبار بيغضبوا على الفاضي ايوا عارفين وعارفين هم بيقولوا كلام مش ممكن يكون مش منضبط وعارفين انك قد تخدمهم فهم يزدادون عليك دعاء ولا يزداد عليك يقول لك انت ما بتعملش وما بتسويش ومن قال لك انك تبر الأب لأنه على صواد مين قال لك ولا الأم لأن كلامها صحيح أنت تبرهم لأن ظروف أعمارهم وظروف أعصابهم وظروفهم فاجعلهم في حالة هي الحالة اللي انت بتشتكي منها فيأمرك الله ان تبرهم على هذه الحال التي هم عليها فان قلت لا دانا صح قلتلك ومن قالك انه مقياس الصواب والخطأ هو المقياس المفروح من قالك انه مقياس الصواب والخطأ هو مقياس البر انت تبر والديك والنبي والله عز وجل يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي من رحمتك بهم كن ذليلا بين يديهم يقول لك يعني أذل لنفسي لهم آه زل لنفسك لهم لذلك المشاحن وقاطع الرحم لا ينظر الله إلى قاطع رحم في هذا اليوم قاطع رحم لأي سبب من الأسباب لا قاطع رحم ولا مشاحن ولا عقن ولديه في الليلة ولذلك يعني نفتش كما قلت عن الأرحام المقطوعة والذي يفكر بالورقة والقلم يكتب من المسافر ومن الذي قطعته وما الذي شاجرته ومن الذي خاصمته بل قد ورد في بعض الأقوال أن من وسع على أهله في هذه الليلة وسع الله عليه سائر سنته وهذا القول له في الحقيقة شواهد من بعض الأمور الأخرى أنه فيها إكراما لأنه فيها إكراما إنما قلت لكم هذه الأقوال التي تقال هي في حقيقة الأمر من باب الحض على الطاعات وعلى صالح الأعمال وذكر يعني عواقبها وفضائلها الصالحة لذلك لا بد أن نشعر أنها ليلة عظيمة ولا بد أن يشعر الإنسان بأنه إذ هجر دين الله قد يعمل لنفسه لكن الذي يعمل لدين الله قليل جدا. قليل جدا وأنا ضربت المثل مرارا قلت لك لو أنك جئت تزورني في بيتي ففتح لك الباب غلام ما شاء الله بنور وضيء جميل نظيف طاهر مشرق وهذا الغلام في إشراقه وفي جماله وفي عطره وفي زينته وفي أدبه وفي خلقه وضيفك وقدم لك وهو ابني وبعد ذلك قلت له يا ابني ما شاء الله عليك يا حبيبي انت في سنة كام يقول لك لا انا لا ادرس الله انت لا تذكر لو تروحش مدرسة لا, لا ادرس اعمل بتشتغل لا, لا اشتغل اعمل بتعمل ايه هو كده بنام وصح اكل وعد وضب في نفسي وزين في نفسي وافتح الباب وقول لك اهلا وسهلا هذا الانسان برغم انه على هذا النقاء الذي ترى إنما لا قيمة له لأنه لا عبرة به لا هدف له لا رسالة له هذا هو الإسلام تماما نحن أخذنا الجزء الذي يقول العبد صلي وصوم وزكي وتطهر وقم بالسنن وافعل وافعل وافعل ونسينا أن المسلم مطالب بأن يكون صاحب رسالة صاحب رسالة ظننا أنه يدخل الجنة فقط أن تبني الأساس دون أن تقيم عليه الإسلام لذلك ظننا أن يعيش الإنسان حياته يخبط كما يخبط بدون أي رسالة ومجرد أن نلابس حلو ومتطهر وتوضي كويس ومصلي كويس وخلاص لا بد أن يكون المسلم صاحب رسالة الذين تتوفاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم بتتوفنا الظالمين لأنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض كنا مؤمنين موحدين مصلين مزكين صائمين حجاج صالحين لكن كنا مستضعفين في الأرض فتركنا الإسلام ينحى وتركناه يهجر ولم يكن لنا عمل له فإذا بالنتيجة وقاء القرآن أن الله يتوعدهم بعذاب شديد فأولئك مأواهم شوف سماه مأواه مأواهم جهنم انظر عندما يصير العذاب مأوا ما معنى ذلك معناه ان يشملهم العذاب كليا لذلك ايها الاخوة نحن ونحن نتعامل مع الليلة الفاصلة التي يظن فيها انها الليلة التي يقضي الله فيها على عبده هذا من اهل الجنة وهذا من اهل النار يعني العلماء يرون بأن هذه الليلة فيها هذا المعنى معنى أن يغفر لهذا وأن يرجأ هذا وعلى فكرة حتى في يوم عرض الأعمال الأسبوعي اللي هو يوم الاثنين من كل أسبوع ورد فيها أيضا في الصحيح نفس المعنى وهو أنه تعرض الأعمال على الله عز وجل فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين متشاحنين فيقولوا ارجئوا هذيني حتى يصطلحا خليهم للاسبوع الجاي طب جاء الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده واللي بعده فاتت سنة من شعبان لشعبان. لذلك ايها الاخوة نحن لا نعرف ان رمضان انما يأتي بعد الشهر الذي ظهرت فيه النتائج بفشل معظم العباد وبرسوبهم وبسقوطهم والله عز وجل يقول وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين والله عز وجل يقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله والله عز وجل يقول ويقول ويقول ويقول إذن هذه, هذه الآيات التي تقول إن معظم البشر راسبون لذلك يرسل الله رمضان بعد شعبان طوق نجاة بالله يا إخواني بالله هل يجوز لنا أن ننتظر حتى يأتي رمضان اللي هو أصلا طوق نجاة بعد أن رسبت الصحائف وسئطنا وفاشلت هل يليق أن, أن يأتي رمضان ولا تزال الهمة مساقطة ما ينفعش يكون ليس عندي لياقة لياقة بدنية زي ما يسموها ولا لياقة إيمانية ولا لياقة عبادية ولا لياقة الشعور بعبودية الله رب العالمين وآجي بعد قرب نهاية رمضان أو على أول رمضان أقوم أعمل ألف الملعب عشر مرات واحد واقع على الأرض بألو سنة يقوم فورا ويستطيع أن يجري أو يلعب مباراة كاملة لا يمكن لا بد من هذا التنشيط لذلك شعبان شهر لكي يصوم الإنسان ولكي, ولكي يعامل صحيفته لكي يعامل خشوعه بين يدي ربه عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما كانوا يدعون هذا الشهر يمر إلا بعظيم اجتهاد في عبادة الله رب العالمين ولذلك أيها الإخوة أقول لكم دوامة الحياة لا تساوي ومش هتخلص لن تنتهي إذا كنت متصورين أن الإنسان يخاطب نفسه بأن يقول أنا الآن في عذر من هذه الدوامة والتشاغل لكن بمجرد أن تمر الدوامة لن تنتهي هتنتهي بإيه تنتهي بإنك مثلا تخلص مدة أن أنت بتوضب حياتك وأولادك وتحاول ت... ده ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول يشيب ابن آدم حتى لو وصل سنه سبعين وتمانين وتسعين سنة وتشب معه, أو وتشب معه من الشبيب من الشباب من الفتوة أصلتان الحرص على الدنيا وطول الأمل في الدنيا مش هيقول أنا خلصت ما خلصت ده بالعكس شهادة النبي أن قلب البشري قلب الإنسان البشري الجنس البشري يظل يتعلق بالحياة كلما تقدم به العمر انت مستني دوامة الحياة لم تقف وإذا كنت تتصور أنك الآن أصل أنا الآن في حالة خطرة وعلي أقصات وغيرات منذ تزوجت او علشان اشتغل او با اصنع ذاتي لاني متخرج لسه حديثا ولا علشان اولادي كذا ولا علشان بدور على شغل لغيره فحتى لو صرت غنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لهذا الادمي لو كان لابن ادم واد كامل زي وادي النيل كده زي وادي دجله والفرات او ذي الكبيرة لو كان له واد من ذهب فانه لن يشبعه مش هيقول خلاص كفاية لابتغى ثانيا ولو كان له واد ثاني لابتغى ثالثا ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب فالدوامة لن تتوقف ابدا وانما كل ما في الامر انها مفرمة للعمر والحقيقة أن فوات شعبان وفوات رجب من قبل شوفوا رجب اللي كنا بنتكلم عنه وطبعا احنا حرمنا من اللقاءات لكن أسدتنا كانوا يتكلمون ولا شك عن رجب وعن إحياء القلوب فيه انظر إلى رجب كيف أنه برغم كل الاجتهاد ما حصلناه منه لا يبلغ نصفه ولا ثلثة ولا نصف ولا ثلث ما يصح أن يكون فيه من العمل وخلنا صادقين فإذن المفرمة مش هتخلص فوات رجب ثم فوات شعبان ثم فوات رمضان في الحقيقة يحكي فوات مفرمة العمر وهتشوفوا انه هيخلص رمضان وهيجي يوم عيد الفطر وهناك من سيبكي بحرقة انه كان لغاية يوم 22 و23 و24 و25 رمضان وهو مضيع ومفرط لذلك سبحان الله حتى إذا انتهى العمر تبدأ الصرخات يعين الإنسان الآخرة فيقول يا, يا ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك والله تعالى يقول له كلا ما فيش رجوع خلاص ترجع تعمل ايه قال له يا ربي ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ده احنا كنا لسه من دقيقتين اتنين في الدنيا ات يعني فرجعنا يوما واحدا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون لا يمكن انتهى الامر فالفوت اذ اخذ فلا فوت في حد هيتساب فاتت الدنيا لذلك الذي يفوت فرصة رجب ثم فرصة شعبان انظروا كيف نتكلم بكل هذا التركيز عن ليلة النصف من شعبان انظروا كيف نتكلم عن انها ليلة الفصل في صحائف العباد انظروا كيف نتكلم عن ليلة واحدة كل المطلوب من الواحد فيها تسع ساعات كل من صلاة المغرب الى صلاة فجري يوم خمسة عشر شعبان تسع ساعات مش اكتر من كده ومع ذلك ستمر وسيأتي ظروف على الناس اما نائم واما غافل واما لاهي واما مؤجل لغاية ما يبقى فضل نصف ساعة وبعدين في الآخر يقول لا إله إلا الله سترون ضياع هذا الكلام يحكي فوات العمر ولذلك لو فات العمر وانتهى الأجل وانتهت الحياة ومات الإنسان فإن هذا الإنسان معناه أنه لم يمت إلا بعد أن وفاه الله كل فرصة كان يستطيع فيها أن يطيع الله يعني مش لو دال وقت زيادة كان هيطيع ربنا لا يقول الله تعالى في سورة فاطر أولم نعمركم مش عيشناكم مش طبناكم في الدنيا وعرضناكم لكل ظروفها وأقدرها وتذكيرتها والعوارض الموجودة فيها أولم نذكركم أولم نعمركم بالقدر بالقدر تماما شيء موزون شيء مقدر شيء يعني بالمثاقيل شيء بيت وزن أولم نعمركم بالقدر الذي كان من يريد أن يتذكر يستطيع أن يتذكر بكل أنواع المذكرات ولم نعكم ولا نوع من هذه المذكرات وإنما أعطيناكم كل ما يمكن أن يتصور من المذكرات مما يذكركم فيقول تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير يعني لو عشت بعدها سنة ولا اثنين ولا ميت سنة ولا ألف سنة ما كانشا يحصل شيء زيادة أرسل الله إليك كل نوع من أنواع التذكير ولذلك هؤلاء هذا الصنف حين يموت ويقول ربي ارجعوني الله تعالى يقول دلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يعني بعدما شافوا الآخرة ورأوا العذاب ورأوا النعيم وعاينوا الملأ الأعلى وعاينوا الملكوت وعاينوا الدارة الأخيرة لو رجعناهم للدنيا برضو هيرجعوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فنحن نريد أن ننقذ أنفسنا من دوامة الحياة ولذلك دوامة الحياة التي اسمها المفرمة مفرمة تفرم الحياة لا تنتهي بأنك تنهي الشواغل ما تقولش هخلصوا الشغلانة دي ما بتخلص لم لا يوجد انسان على ظهر الأرض قال لنفسه بمجرد أن أنهي كذا سوف أصير كذا وعمل لا يوجد هذا الافتراض غير موجود غير موجود بالمرة وإنما الحل هو زي جرس الحصة الدنيا أعطيها حصة محددة يضرب الجرس خلصة الحصة خلاص انتهت ما عادش فيه شيء ما يتعمل يعني افرض أن عندك عملا لا يمكن أن يؤدى إلا في النهار خلاص المغرب الدك مهما كنت تريد أن تعمله, تعمله الظلام حل الظلام لم يعد هناك شمس ولا ضياء ولا نور لتعمل فيه لا بد أن تقف الدنيا لا تقف إلا إذا عاملتها بنظام الحصة حصة التي تنتهي وإلا وعلى فكرة هذا الكلام لا أقوله لك أنت أيها المسلم ولا طبعا لك أنت أيها المسلمة وإنما أقوله لك ولك ولك وعليك أن تبلغ كل من حولك بهذا حتى لا يجترئ الناس على وقتك حتى لا يجترئ الناس على جهدك حتى لا يجترئ الناس على وقت طاعتك وصلاتك لازم يعرف أنك عند أن المسألة محددة وأنك لست عبدا للدنيا ولست أسيرا لها وأن تنقذ نفسك من هذه المفرمة واعلم يا أخي الكريم اعلم بالله وانا والله منما اقول لكم هذا اليوم بالذات انا اخاطب نفسي انا هذا بيني وبين نفسي هذا الخطاب وخصوصا بعد الحال التي يعني مررت بها انا اخاطب نفسي بهذا الكلام ما من واحد من الصالحين الذين سرقت اعمارهم او سرق جزء منها الا كان عن طريق هذا التلهي انتم تحفظون قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا, آياتنا لدرجة أن يقال إنه كان إذا دع الله فإن الله يستجيب له آتيناه آياتنا فانسالخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين طيب دقائق ونعود إن شاء الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله, كتاب الله, كتاب الله, كتاب الله كتاب أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله مننا ومنكم أجمعين يا رب العالمين وجمعنا الله عز وجل برحمته وفضله في مستقر رحمته ولا حرمنا اللهم ودة اللقاء أسأل الله عز وجل أن يبارك لكم يا ذا الجلال والإكرام وأن يحفظ علينا ديننا وأن لا يحرمنا من رسالتنا وأن لا يتوفانا وقد انفصلنا ولا للحظة واحدة عن رسالتنا وأن يجعله عملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في هذه الأيام أن نكون من المحرومين اللهم بلغنا رمضان برحمتك ولا تحرمنا فيه فضلك ورحمتك وهذاك برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين أيها الإخوة كنت أقول لحضراتكم إن مسألة الإبطاء الإبطاء عن طاعة الله ضيعت, ضيعت صحابة ضيعت صحابة يعني الذي قال الله تبارك وتعالى في شأنه ومنهم من هؤلاء الصحابة من الناس اللي أسلاموا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا في, في, في, في صحبته يقول تعالى ومنهم من عاهد الله وسبكوا عشان ما تتشغلش زهنكوا زي ما بيحصل مع الإخوة دايما أنهم دايما يذهب للحديث وما قيله في الحديث أنا بكلمك عن الآية نص الآية الآن لا تتعلم علشان لا يزاحم قبولكم للكلام أن يكون في خلفية ذهنكم الرواية وإنما خلونا في الآية ماذا تقول نصر وصراحة تقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين فلما آتاهم من فضله باخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم لأنهم أخلفوا الله بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون أنا أعيز أقول أن الصورة صورة أن الإنسان لا يكون مستمسكا هو الثلاثة الذين خلفوا أعدوا اتخذوا قرار سوف نتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولن نخرج إلى الجهاد لا محصلش وإنما كان الواحد منهم وقاء الرواية يقول في كل يوم اقول طيب خليني البكرة النهاردة يوم شديد الحرارة خليني لغد مجرن التأجيل فقط هو لم يتخذ ابدا قرارا بان يتخلف هو لم يتخذ قرارا بانه سيترك النبي وحده ابدا وانما كل ما في الامر في كل يوم يقول خليني البكرة وهلحاهم ان شاء الله حتى اذا تفارط الغزو خلاص انطلق وهو مش قادر وغير الثلاثة كان فيه واحد رابع اللي هو أبو خيثمة أظن أبو خيثمة نعم أبو خيثمة أبو خيثمة هذا لولا لا رحمة الله فضل يأجل يأجل لحد ما في يوم رأى منظر أفزعه رأى نعيما في بيته نعيم الضائل فكهة في ظل ونفورة في ظل يعني وفي نفورة ميا وفي ماء مبرد والحريم الحسناوات فقال إن الله وإن الله راجعون أنا قاعد كده ورسول الله في الحر والعرق والطل والصحراء فزع والتاع إنما لولا كده فلما خرج مساع قال والله لا أجلس لا أقعد حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما الرسول رئيس الله صلى شافه قال له كلمة تخلع القلب والله تخلع القلب خلعا قال له أولى لك يا أبا خيثما يعني كنت هتروح في ستين ذاهية بالتعبير الدارك كنت كنت تهلك كنت خلاص على شفى, على شفى الضياع ما هو أولى لك معناها كده إنه الحد الفاصل ولذلك الإنسان الذي يبطئ يبطئ فقط يبطئ القرآن نجدد به ونكل به وقال له لا قال وإن منكم لمن لا يبطئ ان اقراوا ما نبؤ فمن اصابتكم مصيبه قال كذا وان كان لكم فضل من الله لا كذا الابطاء دي مصيبه انما العبد وسارعوا طب مش كفايه وسارعوا وسابقوا مش كفايه وسابقوا العبد المؤمن اخذ بزمام نفسه الله تعالى يقول يا يحيى خذ الكتابة بقوة ويقول لموسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها عبد الله بن مسعود رايح يوم صلاة الجمعة شوفوا الناس بيخش الجمعة النهاردة امتى سيدنا عبد الله بن مسعود داخل الجمعة المسجد قبل وقت الخطيب ما يطلع المنبر بكتير فخرج فدخل لا اتنين فقط سبقوه اتنين فقط وقيل أظن ثلاثة ثلاثة فقط فعض يعني إصبعه من الندم كأنه عض إصبعه من الندم وقال يعني أنا جاي بعد دول بعد ثلاثة رابع أربعة ثم قال وكأنه يواسي نفسه في مصيبة وقع فيها يقول وما رابع أربعة من الله ببعيد يعني زي بعض أنا رابع أربعة إن شاء الله نقرب أكتر هؤلاء ما كانوا يتركون الزمان ليتفارط منهم وليضيع وإنما كانوا يحاولون أن يكسبوا وقتهم تماما إنما نحن يا إخوة بهذا, الـ بهذه الـ بهذا التخاذل وبهذا الانفكاك القوى لن يصل أحد إلى شيء بصلاة الفجر التي لا ينزل أحد إليها يدب على الأرض دبا وهو راح رائح إلى المسجد وهو ذاهب يعني إلى المسجد لأنه الرواح إنما يعني وهو ذاهب إلى المسجد ويكون صادقا ومعه شقيق ومعه جار ويوقظ الناس وينبههم إلى الصلوات إذا لم نفعل هذا الآن متى نفعله إذا لم نضئ الحياة سيمر الوقت وسيضيع من بين أيدينا وأنتم تعرفون أن هناك من أبطأ أنتم عارفين أنتم عارفين قصة ألف واحد من أسدتنا حكها لكم أنه في غزوة في غزوة في غزوة مؤتة في غزوة مؤتة قاتل زيد حتى قتل وهو زعيم الجيش ثم قاتل جعفر حتى قطع عبد الله بن رواحة فيما يحكون والله أعلم في بس فكر خمستاشر ثانية شيء ربع دقيق شايف قدامه جعفر بن أبي طالب إيده اليمين بتطير وإيده الشمال بتطير والعنق وبتطير والراجل بيتقطع قدامه وإن المطلوب الندل اللي أكون مكانه فقال أعمل إيه أنزل ولا هنعمل إزاي لا لازم أنزل فقط هذه البرهة البرهة فقط برهة شوف يعني ما دارش سميها حتى وقته وقال يا أقسمت يا نفسي لتنزلن لتنزلن أو لتكرهن لا تكرهنا ونزل إلى المعركه ونزل وقد حمل نفسه يعني جاهد نفسه ومع ذلك انظر إلى الى الى, إلى, إلى, إلى فضاعة الحكم الذي صدر لا اقول فظاع يعني ليس رحيما وانما لا ليس هناك لا تظن ان هناك شيئا يهمل لمجرد هذه اللحظة البرهى يقول فرؤية أسرتهم الثلاثة مرفوعة إلى الجنة ورؤية سرير الثالث مزورا متأخر أدنى درجة عن سريري صاحبيه يا إخواني الإبطاء ضيع الأعمار وإبطاء العمر سبعين ثمانين سنة يضيع يحكيه إبطاء رجب وشعبان ورمضان رمضان سيأتي إن لم تكن الهمة معالية يوم 29 شعبان وهم بيقولوا الهلال ظهر وغدا رمضان إن لم تكن الهمة معالية واللياقة مرتفعة سيحرم منا سنحرم من بركة رمضان سيمر شوط وسهم فيه كبير والعاجز العاجز من خسر فيه رحمة الله عز وجل لذلك الوقت ده وقت ناخد فيه اجازه مش وقت نطلع مصايف مش وقت الناس تت... توسع في دنياها وقت نستجمع انزل باولادك كلهم انزل باخواتك الصغيرين انزلوا الى المساجد خلوا السحور في المساجد والافطار في المساجد وصلوا في المساجد ووايقظوا و... صححوا صحوا الروح الايمانيه عند الامه بعد بكرة ليلة النصف من شعبان ليلة يفصل فيها في اعمال العباد عبر سنة كاملة سابقة كم نصف الصحائف من اعمال لا تفلتوا ابدا هذه الليله هذه الليلة بعد 48 ساعة اللي ياخد اجازة ويثبت نمو صحيان ويعد صدقاته ويفتش في الارحام المقطوعة ويفتش في الخصومات ويفتش في, في امونه ويعاهد ربه ويصوم يصوم 13 و14 و15 واللي مش هيصوم 13 يصوم 14 و15 واللي مش هيصوم 14 يصوم 15 واخدوا الليلة قائمين المحظور كما قلت حتى لا تلتبس الامور هو العبادة المخصوصة التي يظن العبد ان هذه الليلة بالذات لها عبادة لها لا تتأتى في غيره هذا هو ما حرمه الأئمة والفقهاء وما قال به ابن تيمية وابن القيم إنما فيما عدا ذلك فإن الأئمة ومنهم ابن حقر العسقلاني ومنهم ابن تيمية ومنهم غيرهم ومنهم ابن العرب ومنهم هؤلاء جميعا تكلموا كلاما رائعا عن ليلة النصف من شعبان وفضلها وقدرها وخطرها وأنه لا ينظر الله فيها إلى هذه الأصناف السبعة التي هي مجترئة على الله عز وجل أيها الإخوة لا تجعل العمر يفرم ولا تجعل الوقت ينضي وحاولوا بقدر المستطاع أن تمر عليكم هذه الأوقات إن شاء الله وأرجو يا إخواني قبل أن أدخل في بعض المسائل الأخرى أن تعلموا أن بعض أنبياء الله عز وجل بعض أنبياء الله عز وجل من ضمنهم سيدنا سليمان عليه السلام سيدنا سليمان فاتت منه صلاة عصر كما حتى آخر وقتها إن صح ما ورد يعني حتى مش فاتت صلاة العصر كلياتا وإنما خرج أول الوقت منه فما نتيجة أنه انشغل في أوله لذلك الإنسان لا دي معركة الشيطان معركة الشيطان أنه يلهي وأنه يسرق الأوقات وأنه قال سأجعل الأعمار تمر وسأجعل العمر يفرم لذلك لا بد من الانتباه وأسأل الله عز وجل أن ينبهنا إلى ذلك أيها الإخوة قبل أن أحاول يعني يعني إذا تمكنت بعض الأمور التي وردت لي وقفة أود أن أقفها مع حضراتكم في موضوع آخر مر الحقيقة مدة طويلة ولكني أريد أن ألمح إليه ولا أدري ان كان الوقت يكفي أو لا في لكني أريد أن أذكرها اسمعوا يا إخوانا احنا لا نسلي الناس احنا مش بنقول للناس كلام نستهلك عواطفهم انما نحن وقفون امام قضية حقيقية اللي حصل النهاردة ان الامر الذي نغفل عنه تراق بعده الدماء دماء عشرات الالاف من اهل الدين والتقوى ومن الموحدين دماء بتتصب صبا قتلى نتيجة غفلة عن شيء احنا هنا الان نتكلم عن مسألة في منتهى الفضاعة كنا نقول ان الخطة اليهودية الامريكية الصهيونية يعني الامريكية او الاسرائيلية الامريكية تقول او الاسرائيلية اصالة ومعهم من معهم اصبحت بعد التأجيل الذي تم من 1948 و 1998 لمدة عشرين سنة قلت لكم ان الاسرائيليين اتخذوا قرارا بمد خطتهم التي كانوا قد فعلوها في سويسرا في بال من 110 سنة سابقة وكان المفروض انها تكتمل اقول لكم المسألة ببساطة هم كانوا اجتمعوا في مؤتمر اسم مؤتمر بال في سويسرا قبل بداية القرن العشرين بتلت سنين سنة سبعة وتسعين, سبعة وتسعين وخدوا قرار باكتمال خطة إسرائيل في مئة عام قبل ما يكتمل المئة سنة فوجئوا بأن أرض الإسلام بدأت فيها صحوة إسلامية الأرض بقت تنبت أهل عقيد يدخلهم السجون مفيش فايدة يعدموهم يقتلوهم يضربوهم مفيش فايدة وأصبح الأمر صعبا أن يعني يمشوا بسهولة في بلاد المسلمين والحمد لله نتيجة الذين فاءوا لدينهم فاتخذوا قرارا وألمحت إليه صحيفة اللوموند الفرنسية في سنة 87 ثم لم تعد إلى نشره أبدا أي جريدة بعد ذلك بتأجيل مسألة 20 سنة على أن يكون العشر سنوات الأولى هي للمنطقة لشرق فلسطين اللي هي العراق زي ما انت شفت البهدلة اللي حصلت فعلا العراق وسوريا ولبنان وفلسطين منطقة والاردن هذه المنطقة وان تكون العشر سنوات الثانية منها والتي تبدأ في هذا العام اللي هي في نهاية 2008 وبداية 2009 للمنطقة اللي هي غرب وجنوب ارض فلسطين اللي هي مصر والسودان هذا القرار إحنا بقلنا أدئي بنقول الكلام دا للإخوة المتابعين معنا قبل ما تنشأ تلفزيوناته وفضائياته الكلام دا كله ويعني من, من أكثر الآن من 15 سنة نقول هذا الكلام وجاء الوقت فإذا بنا في أول 2009 كما ترون وأنا كنت سبحان الله قدر الله أن توافق هذا مع العارض الذي عرض لنا فغبنا وكان مفروض الكلام دا يقال من شهر ونصف مثلا فجاء خلاص بقى, بقى لازم تسخن المنطقة دي وتبتدي بقى فيها مشكلات كثيرة علشان تبتدي تتفجر فحدث كما رأيتم انه جال رئيس الامريكي ليلقي خطابه الى العالم الاسلامي من داخل مصر وقال من ضمن ما قاله مع انه على ارض مصر ولم يراعي الحياء يعني واللياقة وانما عرضا عرض بأن هناك مشاكل غير المسلمين للأقباط للنصارى في مصر وكأنه وهو على أرضنا يقول هذا الكلام على أرضنا عن فكان من نتيجة هذا ما يأتي طبعا قبلها دامرة واحد يعني دامرة اثنين كان قبلها مسألة أنه قضية البشير ودارفور والمحكمة الدولية و ان يبقى فيه قوات بقى دولية ولا يبقى فيه تدخل ولا هيقوله للبلاد المجاورة ولا هيقبضوا عليه ولا هيحصل ازاي من ادي نمرة تنين نمرة تلاتة ان من اربع شهور فقط من اربع شهور فقط, فقط شوف اربع شهور لم يكن احد من اربع شهور بقوا خمس شهور وست شهور وقبلها لم يكن احد يتكلم عن ازمة طاحنة دولية فيما ازمة مياه النيل ما كانش حد بتكلم في هذا الكلام من 4-5 شهور هتولي اي صحيفة اي ما كانش هذا الكلام مطروح بهذه الصورة وفجأة, وفجأة مؤتمرات وكلام واتهامات واسرائيل واثيوبيا وخناء بين مصر وبين دول الحوض النيل و7-8 يعودوا وعايزين نعدل الحصة اللي هي حصة مياه النيل اللي بتاخدها مصر اللي بتاخد زيادة لا تنقصها علشان اثيوبيا علشان السودان علشان كذا علشان بدأت خناعة ومؤتمرين ثلاثة في اربع شهور وكلام بينشر في الصحف عن انه اثيوبيا بتقول انه اسرائيل مش دخلة معايا لا دخلة معايا في اتفاقيات اسرائيل مالها هل هنوصل مياه النيل هل اسرائيل عايزة تصادر المياه وتبني سد في اثيوبيا عند منابع النيل علشان تهدد مسألة بتتكلم عن نفس المنطقة بمفجر ثالث لكن المفجر الرهيب اللي انا بتكلم عنه النهاردة هو ان من يقال لهم في خطأ في الكلام الاقباط لهم النصارى المسيحيين بدأوا مع الأسف الشديد وأنا أخاطب حكومة حكومات بلاد ودي النيل مصر وسلم بهذا الكلام بدأوا يتكلموا كلاما مختلفا الحقيقة كلام لابد من أن نقف أمامه حكومة لكي لا يحدث تحدث فتنة مثلا من شهر يعني استضافت تلفزيون المصري الحكومي الرسمي أحد القساوسة وتكلم معه المزيع يلم في الموضوع ما يلم فيه مش راضي يتلم والرجل مصمم يتكلم ويهاجم ويقول المسلمين بيعملوا كذا والمسلمين بيعملوا كذا والرجل يقوله نريده ان نحافظ على لياقة يقوله لا معلش بس المصارحة والدنيا ولعت ويلم فيه ما يتلم هم كانوا يريدون من الناحية الاعلامية ان يستضيفوه لكي تموت الفتنة عن طريق ان يسمع الناس يعني كلاما طيبا لكن إذا بهؤلاء وقد تغيروا بدلا من أن يكون الكلام نحو الوحدة الوطنية التي يقولون عنها وجمع الصف ورأب الصدع الكلام أصبح لا دا بيحصل كذا والراجل يقول له لا لكن برضو على كل حال يقول له لا دا بيحصل مفيش فايدة ثم تكرر هذا في حديث صحفي نشر في إحدى الصحف من ثلاثة, ثلاثة أسابيع تقريبا ايضا احد هؤلاء من رجال الكهنوت او الدين المسيحي او شيء من هذا القبيل حوار كان سيئا جدا برضو تحت نفس التعبير تلم وما يتلم ثم في حديث منذ تسعة ايام او اسبوع في صحيفة ثالثة من الصحف اللي هي يعني المستقلة انا احب ان اقول لحكومتنا وفعلا وانظروا يعني نحن لا نريد أن نجعل المادة الإعلامية إنه مش علشان أوباما قال نقوم احنا نحاول نعرض الكلام إعلاميا علشان ما يسخنش لا بالعكس لا بد أن نقمع الفتنة أن تطل برأسها وأن يكون الكلام كله عبارة عن هجوم هجوم والمسلمين عملوا كذا والكنيسة الفلانية والعايزين يصلوا فين هذه القضايا إذا ثارت وإذا خرجت ست... لن يسكت عليها أحد لذلك لا بد أن مش كل شيء يعالج أمام الكاميرات وليس كل شيء يعالج إعلاميا وإنما لا بد من الحكمة التي تقول إن هذه القضايا يجب أن لا نت... نت... نت... نتجاوب فيها مع الخطة الإعلامية أنت تفكرين بعد. خطاب أوباما أنا قلت لحضراتكم بعد أن عقبت على خطاب أوباما في لقاءين قلت لكم إنه سيبدأ بعد هذا ومن الآن ذا الكلام دا ساعدتها في حينها قلت لكم ستبدأ خطة إعلامية وسياسية لتفعيل هذا الكلام وجاء الأمر سريعا لذلك أقول إن علينا أن نكون أصحاب حصافة وأن يحملنا حرصنا على أن نقول لأمريكا لا يا أمريكا بل نحن نحاول أن نحافظ على حقوق الأقليات أن ننتهج منهجا إعلاميا نمكن فيه دعاة الفتنة من أن يطل برأسهم وأن يتكلموا عن هذه الفتنة وأن يصمموا أنها موجودة وعلى ثورتهم عليها وبدلا من أن كان هذا الكلام من قبل كلاما لأمريكا لمن يسمى لمن يسمون باقباط المهجر أصبح كلاما تتبناه الكنيسه المصرية ورجالها ويقال في التلفزيونات لا وفي الصحف لا بد من أن يحاصر هذا وعايز اقول لكم شيء لا بد ان يكون واضح احنا لما جم يعملوا قرعه لكاس العالم لكره القدم اللي هو هيتلعب في سنة 2010 يعني سنة 2010 السنه القادمه هذه في كاس العالم فقالوا احنا هنخلي كاس العالم يتلعب السناء المرة دي في افريقيا عشان تبقى قارة افريقيا اخذت شرف تنظيم المنديال بتاع كرة القدم وتنافست جنوب افريقيا مع مصر وانتفاكرين ان كان في ملف اسمه ملف المنديال تولاه احمد فاتحي صور رئيس مجلس الشعب شخصيا ومعه مجموعة من الوزراء لتسويق ان مصر تكون فلما وجدوا انه ما فيش ولا صوت واحد عايز يعطي مصر صوته وسموه صفر المنديال لانهم ما خدوش ولا صوت قالوا ليه, ليه طب قلولنا ايه اللي نائص احنا قلنا لكم احنا نعمل كذا في الملاعب وكذا في الفنادق وكانت النقطة التي كتبت في الصحف ولم يعلق عليها ان المعلومات المخابراتية في هذا الوقت ابلغت الاتحاد الدولي لكونة القدم أن المنطقة مصر في سنة 2010 لن تكون منطقة مستقرة وربما يكون فيها ما يمنع من إقامة أي نوع من أنواع الأنشطة لكن هذا الكلام لا يمكن هو يكتب على الورق أنه نظرا لعدم لأنها تحصل مصيبة مثلا في المنطقة دي سنة 2010 لذلك فوجئوا بأن التصويت واخد صفر مش لتقصير اللي مسكين الملف ولا, ولا شيء وإنما واخدوا من الأصوات مش عارفت الأصوات كانوا سبعة ولا تمانية أنا مش متذكر الحقيقة إنما سبعة أو تمانية أو أكتر من كده ومصر حصلت على صفر لأن المخابرات العالمية والأجنة قلت لهم هذه المنطقة في هذا الوقت لا يمكن أن نضمن ما الذي سيحدث فيه فالمخطط مترأد ومعتق وقديم هم جاء أوباما وقالوا ثم ها هي الصحف والتلفزيونات نراها ثم ها هي مشكلة السودان ثم ها هي مشكلة يعني المسائل وها هي مشكلة مياه النيل ومؤتمراتها ووزير الرأي رايح جاي واللي غير وزير الرأي الوحده برة تعديل أي وزارة وجابوا مسألة لم تكن يعني غير واضح هويتها مسائل لا بد أن نقول إن علينا أن نقمع الفثنة اوعوا تسمحوا ايتها الحكومات بان تطل فتنة الفتنة الطائفية بايديكم اذ تسمحون في البرامج وفي الصحف وفي الاحاديث باطلالة هذه الامور وانا المنطقة هتولى وانا كنت في العارض الذي كنت فيه ولم اكن استطيع ان التقي بحضراتكم هذا اللقاء كان اكثر شيء من او يعني شيء يعني كانوا هم امرين الحقيقة لكن اكثر شيء كان يوجعاني اني مش قادرة اتقابل مع حضرتك هو هذا الموضوع لانني ارى بعيني رأسي وهذا الكلام وينشر وعلنا وفيه اجتراءات تزاد وامور تنشر في الخارج ومع ذلك لسنا يعني واقفين امامه بالقدر الكافي ايها الاخوة انا الاوان ان ندرك هذا وانا الاوان ان نفهمه وان نلاحظ حركته يوما بيوم واسبوعا باسبوع وشهر بشهر ويجب علينا ان نقمع تماما مسألة الفتن التي تطل براسها انا معرفش الوقت خلاص ولا ايه نعم فانا لانه سقط ما اكونش منتبه الحقي فاذن ال فإذن يا إخوة لا بد أن نقف وقوفا صادقا صارما أمام هذه الحركة التي يمكن أن تؤدي إلى ضياع البلاد كلها وإنما نسمحش إعلاميا بظهور هذه هذه الاجتراءات هذا الهجوم وحتى ما يقال لحنا عندنا يعني لا أريد أن أتكلم لكن لعلي أعود إلى هذا في وقت آخر إن شاء الله لأنه في الحقيقة المسألة خطة وجاء أوانها والمسألة على هذا الأمر أيها الإخوة شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على أفضلكم وعلى الكلمات الحارة الكريمة أعيد الشكر مرة أخرى وأسأل الله عز وجل أن يمن بفضله وشفائه ولطفه على ابنة فضيلة الأستاذ الشيخ محمود المصر يا رب العالمين وأن يمتعها بالصحة والعافية وأن يمتعه بها وأن سمعت أنها تجري الآن عملية جراحية في المستشفى نتيجة هذا الحادث كما أسأل الله عز وجل لأخي فضيلة أستاذ الشيخ سالم أبو الفتوح عاجل الشفاء يا رب العالمين أسأل الله أن يمتعه بفضله وأن يلبسه ثوب العافية ولقد تأثرت كثيرا بكلماته الحارة وهو يخاطب الناس ونبههم إلى بعض القضايا ولمست فيها صدق هذا القول أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياه من الصادقين الصالحين يا رب العالمين شكر الله لكم وإن شاء الله نلتقي غدا بإذن الله تعالى في موعدنا في العاشرة والربع مساء ان شاء الله نهتم ما كنا قد تحدثنا أو بدأنا الحديث فيه في الأسبوع الماضي جمعنا الله وإياكم على الخير والهدى وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Naamullah hey.